قل بِرَبِّ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وَقَبَ وقب ومن شر فِي في العقد ومن شر حاسد إذا حسد